وصايا خالدة إعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي إخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالدة وصية. عبدة للطبيب، ودع ودعوا الضغينة لا تكن من شأنكم إن الضغائن للقرابة توضع وعص الذي يزجي النمائم بينكم متنصحا ذاك السمام المنقع يزجي عقاربه ليبعث بينكم حرباً كما بعث العروق الأخدع حران لا يشفي غليل فؤاده عسل بماء في الإناء مشعشع لا تأمنوا قوما يشب صبيهم بين القوابل بالعداوة ينشع فضلت عداوتهم على أحلامهم وأبت ضباب صدورهم لا تنزعوا قوم إذا دمس الظلام عليهم حدجوا قنافذ بالنميمة تمزع إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تسرع عبدة بن الطبيب أو الطيب ويزيد ابن عمرو بن علي التميمي شاعر مجيد ليس بالمكثر وهو مخضرم أدرك الإسلام فأسلم وكان في جيش النعمان بن مقر الذين حاربوا معه الفرس بالمدائن ويذكر المؤرخون تأثر الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بالشعر عبده وكان يترفع عن الهجاء ويراه ضعه كما يرى تركه مرؤة وشرفا لعبدة قصيدة مشهورة رواها المفضل الضبي في مفضلياته ابتدأها بقوله هل حبل خولة بعد الهجر موصول أم أنت عنها بعيد الدار مشغول والقصيدة تقع في أكثر من ثمانين بيتا وقد قيل أرثى بيت قالته العرب قول عبده ابن الطيب، فما كان قيس هلكت هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. قال عنه ابن الاعرابي ما له نظير في الجاهلية هو الإسلام. أبيات عبدة ابن الطيب تدعو لنقاء المجتمع، كي تظل شبكة العلاقات الإنسانية فيه نقية ومعافاة. لأن الغيبة والنميمة من أشد الآفات الاجتماعية فتكا بالمجتمع وتدميرا لبنيته الاجتماعية ونراه يشبه كلام النمام بسم العقارب فالعقارب إذا لسعت أثارت حربا وكلام أهل النميمة كالقنافذ التي تستخفي تحت جنح الظلام وقد وقف الجاحظ على القيم السلوكية بقصيدة عبدة ابن الطبيب وعلق عليها بقوله وهذا الشعر من غرر الأشعار وهو مما يحفظ إن النميمة داء من الأدواء التي تؤدي إلى تحلل المجتمع وتفسخه فينبغي أن نبث في ابنائنا وأحبابنا وأبناء مجتمعنا قيما سلوكية تؤدي إلى تماسك المجتمع واستقرار العلاقات الاجتماعية كي يغدو ذلك المجتمع قويا وللنميمه سلبيات عديدة وأخطار كبيرة وأخطر ما في هذه العادة القبيحة هو تدمير البيوت السعيدة وتحطيم سعادة الزوجين من خلال الخوض كذبا في نقل كلام فيه إساءة بين الزوجين بقصد تدمير الحياة الزوجية وأخطر ما يكون هذا إذا جاء من وسط الأهل والأقارب والعياذ بالله ويجب علينا أن نحصن بيوتنا وأسرنا لتكون قوية في وجه النمامين وأن لا نعطيهم فرصة تحقيق مآربهم الحقيرة على حساب سعادة الآخرين وراحتهم ولقد قال الشاعر إنني أشعر بالدهشة من أساليب بعض النمامين الذين يتركون جمالية الحياه وفرص العمل الشريف ويتبعون طرقا ملتوية وخبيثة تصل بهم إلى التهلكة وتجعلهم خارجين عن النهج القويم كما جاء في القرآن الكريم لأنهم يتسببون بتدمير العلاقات الإنسانية وإيجاد الفرقة بين الأحبة وهتك ستر الناس بترويج افتراءات وأكاذيب تنال من شرف وحقوق الأبرياء وإن السبيل الوحيد لصد هذه الفئة ومساعدتها على الرجوع إلى الطريق القويم وبعدم الاستماع لهم وتشجيعهم بل علينا تسفيههم وكشف حقارتهم وكشفهم أمام الناس حتى يتقي الجميع شرورهم وأحقادهم وقذارتهم. يجد بعض الناس راحتهم النفسية في إفشاء الأسرار ولا يستعبد أن تصل تلك الأسرار إلى ذي قد وثق كعب بن زهير هذه الفكرة وضع فيها أبيات تبين خلاصة تجاربه فقال يوسف لا تفشي سرك إلا عند ذي ثقة أولى فأفضل ما استودعت اسرارا صدرا رحيبا وقلبا واسعا صمتا لم تخش منه لما استودعت إظهار ومن الأسرار التي يحرص على عدم افشائها أسرر العمل فإن كنت تعمل في مؤسسة فلا تفشي ما استودعت من أسرار وإن كنت على ثغر من ثغور الوطن فلا تفشي سرك لعدو الوطن وإن كنت في السلك العسكري فإياك إياك أن تتحدث بما يمنع الحديث عنه وكن كما قال الشاعر ومستودعي سرا تضمنت سره فأودعته من مستقر الحشا قبرا ولكنني أخفيه عني كأنني من الدهر يوما ما أحط به خبرا وما السر في قلبي كميت بحفرة لأني أرى المدفون ينتظر النشرا